وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ سَوَاءٌ مِّنكُمْ مَّن أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ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 وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال وَُسَبِّ حُرعَدُ بِخَدهِ وَمَلائكَةُ منِن خفَةِ وَيُرصلُ الصَّاعقَ فَ يُصيبُ بهامَشَ وَهُم يجادِلونَ فيِي الل وَهُم يجادِلونَ في الله وَهُو شَديدمِخَال لَ دوَةُ الْ الخَق وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ لِلْمَاءِ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ لِلْمَاءِ يَبْلُغُ فَاهُ وَمَا هُوَ بِمَالِغِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ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 قُلْ أَفَتَّخَلْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الْظُلُمَاتُ وَالنُّورُ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 الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصلوا ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب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 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعمروا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب فذلِكَ رسناكَ فيِي أَّة قد خَلتْ مِ قبله أمَمُ للتتل عليهم الذي أَ خَين إليك للتل عليههِم الذيأَ حَن وَهُمْ يفرُرونَ بِ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 إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخلتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت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 لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَالٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُؤْكَلُ الْهَذَا الَّذِي وَظِلُّهَا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 إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولين اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق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 يَمْخُ اللهَّهُ مَا يَشَاب وَيُثْبِت وَوعيادَهُُ أُمُّ الكِتاب وَإَِّا نُرِيَكَ بعْضَ الذينَ عيدهُم أَْنَ تَوفيََّكَ فَإَِّماَا عَلَكَ الْ البَلاغُ وَعَلَنَ وَلَ يرَو أن نَأتِ الأرضن قُصُووعى مِن أَطافِهَا واللههُ يَحكُ لا مُعَّبَِ حُكمِ أَلَلم يَر أن نَأتِ الأرضنَ قُصُوع مِن طافِه واللهُ يَحكُم ل مُعَطِبَ لحكمه. لِحُكمِه وَهُو سَلع الْ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 وَمنْ ع دَهُ عمُ